الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه داه وبعد نستكمل بتوفيق الله تعالى شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وتكلمنا في الدرس السابق عن شرط الاستطاعة وما زال الحديث موصولا عنها ونتكلم عن الاستطاعة من للنساء. يقول المصنف رحمه الله والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنة بفرض وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد نحن نعلم أن المرأة كالرجل في كل التكاليف الشرعية إلا ما خصه الدليل من بعض الأمور التي تسقط عنهن لعذر معين وهو عذر الحير والنفاس فالمرأة كالرجال كالرجل في فرطية الحج وسنية العمرة وفي كل ما تقدم من الأحكام الفورية والتراخي وشروط الصحة وشروط الوزوب وغير ذلك لأن النساء داخلات في الخطاب الشرعي الذي يقول المولى عز وجل فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لكن المصنف تكلم عن الاستطاع هنا بالنسبة للمرأة واستثنى هنا عدة أمور المرأة ليست فيها كالرجل من هذه الأمور على سبيل المثال أن تكون المرأة بموضع بعيد عن مكة حينئذ لا تكلف بالمشي من هذا الموضع إلى مكة بخلاف الرجل يعني الموضع لو كان بعيد عن مكة المرأة غير مكلفة بالمشي أما الرجل فهو يكلف واحتراز المصنف هنا بالبعيد عن القريب في مثل مكة وما حولها لكن بعض العلماء يرى أن المرأة تختلف قوة وضعفا نساء الحضر يختلفن عن نساء البلادية يعني كل نساء أهل منطقة لهم قدرة معينة على المشي أو عدم قدرة من الأحكام التي تختلف فيها المرأة عن الرجل أيضا ركوب البحر وتقدم الكلام فيه بالنسبة للرجل قالوا أن المرأة هنا ليست كالرجل في ركوب البحر لأنها تحتاج إليها عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبلغة في التسطر والمقاضي عياد رحمه الله قيّذ هذا للسفن الصغيرة اللي هي لا يتأتى فيها ستر المرأة لكن السفن الكبيرة اللي يخصص فيها مواضع للنساء يجب حينئذ أذن أن تعامل معاملة الرجل يعني يجري عليها ما يجري على الرجل صاحب التاج والإكليل بينقل عنه المواز إن النساء لسنا كالرجال وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أططنا المشي على ذلك وإن المالك رحمه الله ينقل عنه كراهه حج المرأة في البحر لأنها تنكشف لكن بإن الحقيقة في هذا العصر الحاضر نقول إن وسائل المواصلات الآن بالنسبة للسفن والبواخر الكبرى فيها أماكن يصلح للمرأة فيها أن تتستر وأن تنام وأن تقضي حاجتها وأن تفعل ما شاءت فهي بمثابة الغرفة أو البيت لها فيختلف هذا عن الوضع القديم إلا أشار إليه المصنف تزيد المرأة شرطها مجدا في الحج وهو المحرم أو الرفقة المأمونة المرأة تجد محرم من محارمها يشافر معها أو يشافر معها زوجها، طبعا المحارم المعروفين في آية التحريم النكاح او يسافر مع الزوك لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن ابيه لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم حديث ابي سعيد الخدري قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبنني ان لا تسافر امرأة مسيرة يومين يومين ليس معها زوجها او ذو محرم ولا تفد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأخصى حديث أبي هرير رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة والمرأة بالحرم هنا المحرم لأن الحرمة تطلق في بعض البلاد على المرأة لكن هنا في الحديث مراد بها المحرم الحديث واضحة الدلالة على مسألة سفر المرأة بمحرم هذا أمر ضروري والرجل اللي اكتتب في إحدى الغزوات ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له انطلق فحج نعم امرأتك هذا الرجل اكتتب في الغزوة وشرع في الجهاد سعلا وصار الجهاد في حقه وفرد عين ولا يحق له أن يعطى الفرض العين إلا إذا كان ذاهب في وجب أو لا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الرجل بترك الغزوة والذهاب مع امرأته وهذا يدل على أن اشترات المحرلية في الحج شديدة في الوجوب. واللي والإمام الخرش رحمه الله يفيد أن في الحديث على إطلاقه يشمل بقى القلابة والصهر والرضع وإن كان مالك رحمه الله ينص على كراهه سفرها مع ابن زوجها فهذا لشيء آخر ومسألة كراهه الإمام مالك وإنها وجهها المرأة لا سياما في مثل هذه الأيام لا تسافر مع ابن زوجها وإن كان فيما حرمية هنا من ناحية الصهر لشيء آخر بالفعل كما يقول الإمام القرشي رحمه الله وهو خشية الفتنة والحديث روي برويات متعددة في مقدار السير قالوا نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وهو بإطلاق بدون تقييد لمدة أو مسافة معينة أو سفر معين إلا أنه حمل رويات التحديد على أنه ليس بمراد وردوا إلى رواية الإطلاق وقالوا أن كل ما يسمى سفر يحرم على المرأة أن تسافر فيه بمفردها لحرمة الاختلاء بالأجنل لكن روايات التحديد واردت على اختلاف السائلين ومواطنهم يتعلق بالكلام عن المحرم الأمور الآتية أولا لو امتنع المحرم من الذهاب مع المرأة إلا بأجرى تلزمها تلك الأجرى لكن ينبغي انه لا يبالى في الاستعمال هذا الحق الا اذا عاجت فعلا عن النفق الشرط المحرم للمرأة على عمومه يشمل الشابة والمتجالة انه فيش فيه تحديد للسن ولا بوصف الا وصف الانوثة فقط ولا تحديد بالقبح او الجمال لان بعض النساء تقول لك المحرم للمرأة الشابة لكن المرأة التي فوق سن الشباب بمرحلة لا يشترك لها محرم نعم هناك بعض الفقهاء فوق... قالوا بذلك لمسألة المرأة إذا وجدت رفقها مأمونة لكن شرط المحرمية عام المحرم لا يشترك فيه بلو هل يكفي فيه يعني التمييز قالوا نعم يكفي فيه التمييز لأنه الحطاب رحمه الله يقول أنه لا يوجد نص في ذلك فلو كان مميز طفل مميز يدرك الحلال والحرام ويدرك مثلا من يشيء الى امي او من لا يشيء او من لا يحشن ويفحم ويحسن ويحشن الرد والكلام هذا يكفي خاصة ان بعض النشوة قد يرجعنا الى محرم صغير لقلة التكلفة يعني مثلا الان في عصرنا الحاضر يدفع تذكرة كاملة على الشخص بشن معينة ويدفع نصف تذكرة على شخص دون هذه الشن فلو ان المرأة مثلا التكاليف معها قليلة واراد ان تأخذ محرما صغيرا في كابنها مثلا او ابن اختها او ابن اخيها نظير ان يدفع له نصف تذكره هذا لا بأس به ما دام يميز الاشياء او يميز الامور من بعضها البعض ايضا قالوا ان المحرم والمرأة لا يشترط الترافق المهم ان يكون مع في نفس الرحلة فلو كان المرأة في اول الركب والرجل في اخره او المرأة في اخره والرجل في وسطه فلا بأس بحيث ان هي اذا احتاجت اليه امكنها الوصول بسرعه يعني الان مثلا لو ان تقضي لوائح المواصلات في بعض الاماكن بفرط الرجال على النساء في رحلة الحج المرأة ستكون في غرفة او في مكان من الباخرة او السفينة والابن او المحرم الذي معه سيكون في مكان اخر لا بأس المهم انهما في رحلة واحدة يبقى الشرط التلافق, التلاصق التلافق ان هم يكونوا معا جنبا الى جنب هذا الشرط غير وارد او غير لازم تسألت عبد المرأة هل يعتبر محرم لها مطلقا؟ ولا محرم بقيود؟ قالوا ان عبد المرأة قد يكون محرم لها مطلقا لكونه لا يتزوجها فتشافر معه. وده الامام ابن القطان يرجح هذا الرأي رأي اخر انه ليس بمحرم مطلقا وده ترجح ابن امام ابن الفراس رأي اخر ان ان كان العبد وغدا فهو محرم فتشافر معه وإلا فلا هو العبد الورد هنا المراد به العبد الأسود الشديد السواد أو المتخذ للحرط والخدمة ونحوها وهو مع سيدته كالمحرم يرى منها الوجه والأطراف المتقدمة وترى منه ما تراه من المحرم لكن مسئلة عبد المرأة ينبغي أن لا يبالغ في القول بأنه محرم لها بل الصواب أن لا يعتبر هذا العبد محرم بغض النظر عن قضية السواد والبياض هذه القيود أو هذه الأمور التي ذكرناها تتعلق بالمحرم إذا افتقد المحرم فما الحل قالوا إذا أرادت المرأة الحج ولم تجد محراً للشافر معها ووجدت رفقة معمونة فلها أن تشافر مع تلك الرفقة ولو لم يكن فيها محرم وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله أو مشهور قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه هذه الرفقة ماذا يكفي فيها وماذا لا يكفي قالوا إن المصنف رحمة الله تعالى عليه لما أفاد أن المرأة تخرج مع الرفقة المأمونة بدأ يفسر هذه الرفقة ويذكر ما فيها من خلاف فقال رحمه الله وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد مجمل هذا التردد على ثلاث صور الصورة الأولى إن نحنا المرأة تكتفي بالرفق أن المرأة تكتفي بالرفقة المأمونة من الرجال فقط. في السورة الثانية الرفقة المأمونة من النساء فقط. السورة الثالثة الرفقة المأمونة من الجمع المختلط يعني تشمل الرجال والنساء. وهو السفر لن يخلو من هذه الحالات الثلاث مع رجال فقط، مع نساء فقط، مع ركب فيه رجال ونساء. ولعل سبب هذا التردد أن سفر المرأة وحدها مع مجموعة الرجال ليس معهن امرأة غير مناسب من الوجهة الثقهية وفعلا غير مناسب من الوجهة الاجتماعية أما وسفرها مع مجموعة من النساء ليس معهن رجل كأنهن ليس معهن من يعتمد عليهن في, شؤون في شؤونهن التي لا يمكنهن أن يباشرنها وقد يرهن بعض الفسق فيطنع فيهن يبقى هنا هذا أيضا غير موجه أو غير وجيه أن يسافر جمع من النسوة إلى فردت الحج أو إلى العمرة لوحدهن يستأجل مثلا سيارة ويركبوا وحدهن ويسافر لكن الحقيقة لو كان هناك جمع من النساء والرجال فالأمر فيه يسر وسهولة لأن هنا ما دام فيه رجال مع نساء فالأمر فيه تيسير وإن عدمت المرأة الرفقة كعدمها للزوج والمحرم وكان يحصل الله بكل من من إقامتها وخروجها ضرر خيرت أن تساوي بين الضررين فانخيف أحدهما ارتكبته على حد قول الدسوقي يعني خيرت في حالة الضررين إن هي تخرج أو تبقى إذا انعدمت الرفقة أو انعدم الزج أو المحر نأتي هنا إلى مسائل أخرى هامة تكلم عنها المصنف ويحتاجها كثير من الناس مسألة الحج بالمير الحرام ومسألة أفضلية الحج على الجهاد يقول المصنف رحمه الله مشيرا إلى ذلك وصح بالحرام وصح هنا الضمير الغائب هنا يعود على الحج وصح بالحرام وعصى وفضل حج على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء مسألة الحج بالمال الحرام نحن نعلم أن الحج فريدة على كل مسلم مكلف استطاع إلى ذلك فريدة لو الإنسان أدى الحج بنفس الشروط والأركان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها يصح الحج ويسقط عنه شرعا. لكن لو الإنسان حج بمال حرام ما المسروق أو ما المغصوب والحرام بابه واجع والعياذ بالله مال يتيم مال نعام مال مواريث كما يقع لكثير من الناس مال فيه ربة مال مخدرات مال لهو أو رقص أو فن أو غناء أو نحو ذلك يعني باب الحرام والعياذ بالله كثير. هنا الناس تحج بالمال الحرام تاجر المخدرات يحج والمطربين والمطربات يحجون وغيرهم وغيرهم يؤدون هذه الفريدة وهم يعلمون مصدر مالهم كمهور المالكية إن الحج بالمال الحرام يصح لكن صاحبه يستوجب الإثم. يعني إنسان غصب مال أو سرقه وحج به حجة الفريضة أو حجة تتطوى صحت وتسقط عنه تلك الحجة لحج الفريضة، لكن يكون عاصي بالسرقة أو بالعصب. وهذا هو الجاري على قواعد مذهب مالك إسقاط الشبر المقصوب تجوز، إسقاط الأرض المقصوبة تجوز، الوضوء بماء مقصوب يجوز. يعني يصح يصح عولما. لكن قضية القبول وعدم القبول دي ما رده إلى الله سبحانه وتعالى أي الحج بالمال الحرام وإن كان صحيح إلا أن غير واحد من الفقهاء قالوا بعدم قبوله ومعنى هذا أن الإنسان لا يعاقب عقاد تارك الحج لكن الحج غير مقبول منه ولا يثب عليه لأنه أده بمال حرام ولا تنافي بين سقوط الفرد عنه وعدم قبوله وبين ذلك لأنه لا يلزم من الصحة القبول وصار كالصائم الذي يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأنه أده بأركانه شروطه ولكن لا يقبل منه ولا يغتاب عليه لأنه ارتكب معصية الغيبة أو النميمة أو الكذب والعياج بالله هنا وقف أبناءنا الطلاب نلفت أنظاركم إليها وهو أن الحج إذا وقع بمال حرام والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى يرد على صاحبه ورد في ذلك أهاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مقال لكن عندنا أصول عامة تثبت أن فعل العبادة أو فعل الشيء بالحرام لا يقبل مثل أحاديث الدعاء عدم استجابة الدعاء والآيات القرآنية تنص على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيبات ولم يأمرنا إلا بفعل الطيبات وعبادة الإنسان المسلم الأصل فيها أن هي تكون من من حلال لماذا؟ لقول الله عز وجل مخاطبا الرسل له وأنبياءه ونحن بعد ذلك بالتبعية ومخاطبا بعد ذلك المؤمنين في آيات أخرى يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وأعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في حديث أبي فرير رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعث أغضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه بالحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الحديث مروي في الصحيح لكن في الوائع عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عكس ما قاله المصنف أن الحج بالمالك الحرام لا يجزي صاحبه مطلقا هذه الرواية يذكرها الإمام الحطاب نقلا عن ابن فرحون أنه قال رأيت في بعض الكتب ولم يحضرني الآن عن مالك عدم الإجزاء وأنه وقف في المسجد الحرام ونادى أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس من حج بمال حرام فليس له حج أو كلام هذا معناه ثم قال ابن فرحون فظاهر هذه الرواية عدم الإجزاء كقول الإمام أحمد وحملها على عدم القبول بعيد الحج بمن حرام الأحاديث اللي وردت فيه قلنا فيها مقال معظمها ضعيفة يعني الحج برد ال... الح... الحديث القاضية برد الحج بمن حرام يعني أحاديث كلها ضعيفة مثلا الحديث أبي الوراء رضي الله عنه إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور مروي عند الطبراني في الأوسط وعند بزارة في مشنده والمام الألباني وقبله الامام الهيثمي وقبلها الإمام البذار جميعهم ضعفوا هذا الحديث وفي كثير من العلماء حكي عنهم عدم قبول الحج بالمال الحرام منهم النووي الغزالي الشافعيين ومنهم القرافي والقرطبي المالكيين ومنهم الإمام القشيري والإمام الغزالي رحمه الله ينقله عن ابن عباس رحمة الله رضي الله تعالى عنه يعني مش الإمام مالك فقط في هذه الرواية اللي قالها ابن فرحون اللي قال ب... بعدم القبول لا هناك كثير من العلماء من قال بعدم قبول الحج بالمال الحرام عموما هذه مسألة الأمر موقول فيها إلى الله سبحانه وتعالى مسألة الصحة والقبول أمرها موقول إلى الله عز وجل لكن أمام الناس من حيث الشكل العام أو المظهر العام الإنسان بسجته بمال حرام بمال حلال سقطت عنه السريضة أمام الناس وانتفت عنه التبعة مسألة أخرى هامة قضية الحج وأفضليته على الجهاد أيهم أفضل الحج أو الجهاد والمسألة فيها توسع كبير في المذهب وغير المذهب المصنف رحمه الله يرى أن الحج أفضل من الغزو ما لم يكن هناك خوف على ثغر من ثغور المسلمين إن كان هناك خوف فالأفضل بل الواجب سد هذا الثغر لأنه فرض تعين وقته وللحج أوقات أخرى يمكن أن يؤدى فيها الإمام مالك رحمه الله يسأل عن الغزو والحج أيما أحب إليك قال الحج إلا أن يكون سنة خوف قيل في الحج والصدقة قال الحج إلا أن تكون سنة مجاعة قيل له في الصدقة والعدق قال الصدقة هذه موازنة طيبة جدا من الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، إنه بيقدم الأهم على المهم، فيقدم الحج إن لم يكن هناك خوف على المسلمين، فإن كان هناك خوف قدم الجهاد، ويقدم الحج على الصدقة، لكن في عام المجاعة تقدم الصدقة على الحج، ويقدم الصدقة على العتق، وهكذا، الإمام الخولش رحمه الله تعالى عليه يرى إن حد إن الحج التطوع افضل من غزوها ومن الصدقة في غير النجاعة لكن حج الفرد افضل من غزو لكن تفضيل ند على قلب التراخي وتفضيل وجو deliberately احنا سابق الكلام وقالنا ان انا ان في خلاف واشى في مسألة الثورية والوجوب بالنسبة للحج الامام القرف يبني على هذه على هذه المسألة وعلى هذا الخلاف في هذه المسألة ان تفضيلنا ان قلنا ان الحج بالترافي وباله Video'و تفضيل ند وان قلنا ان الحج بالفورية هنا تفضيل وجوب. وقالوا إنما كان الحج أفضل من الغزو إذا لم يكن خوف وإلا فلا شك أن الغزو يقدم وجوبا على حد التفوع وأن حج الفرد لكلم للإمام الخرشي فقال بعض أصحابنا فإن بنينا على تراخ الحج فيقدم الجهاد، وعلى الفورية ينظر إلى جثرة الخوف مسألة أخرى عن الأفضلية في الحج الركوب أم المشي الأفضل في الحج الركوب لأن النبي عليه السلام سبت عنه في الحديث الصحيح أنه حج راكبا والركوب فيه مضاعفة للأجر وأفضل الأعمال عند الله عز وجل أحمزها يعني أشقها وحج الراكب فيه قرب شكر إلى الله عز وجل كذلك العمر كلها والمناسك كلها في الوقوف بعرفة وفي الساعد وفي الطواف الأفضل للإنسان أن يكون فيها راكبا والأفضل أن يكون الركوب على المقتب وليس على المحمل أو المحفة والمقتب هو الشيء أو الرحلة الصغير اللي على أي سنين بيجلس عليه المرء لكن مسألة حج النبي عليه الصلاة والسلام راكبا هذه تحتمل أن تكون من يعني فعله عليه السلام بسبب التعب وعلى ذلك فلا فرق بين الحج راكبا أو الحج راجلا وعليه يكون حج الرجل أفضل من حج الراكب ويحتمل أن يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا لأنه قال خذوا عني مناسقهم فهو مصاحب للنسك الذي أمرنا أن نأخذه عنه. يعني النبع عليه الصلاة والسلام حج راكبا قد تكون هذا هذه الحجة بسبب بسبب إن الصحة أو الحالة الصحية أو بسبب أن الركوب كان طريعة في ذلك الوقت لكن هناك بعض الناس أو كثير من الناس تأخذ على نفسها بالمشقة وتحج ماشية ولهنة الحج في الزمان الماضي كانت تستارغ من الناس جوه الدن كبيرة مسألة التطوع عن الغير التطوع عن الغير غير الحج أو بالحج ما مدى جوازها أو عدم جوازها يجوز أن يتطوع الولي القريب أو لأجنبي عن الميت أو عن الحي بأشياء كالصدقة والدعاء والهدي والعتق. هذه تجوز فيها النيابة فتجوز فيها التطوع من دب أو لعامل غير حيا كان أو ميتا ويمكن وصولها أو هناك أولوية لوصولها إلى الميت من غير خلافة لكن اللي لا يقبل النيابة اللي اللي لا يقبل تطوع عن الغير الحج والصوم والصلاة لا يجرد التطوع بها إلا عن العاجز كما سيأتي في موضعه من الكلام عن أحكام النيابة ناتي هنا إلى قضية الإجارة في الحج والإجارة في الحج المصنف أفاض الكلام فيها في هذا الباب فقال رحمه الله وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز افطراط كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العامة وتعين الأول وعلى عام مطلق وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفى دينه ومشى المصنف رحمه الله سبق وقال وتطوع وليه وعنه بغيره الحج لما أشعر هذا الكلام صحة الاستجار على الحج شرع أتكلم هنا عن الإجارة في الحج وأنواعها والحق أن الإجارة في الحج في مذهب مالك رحمه الله تعالى عليه قالوا هي أربعة أنواع ضمان مضمون بذمة الأجير وضمان معين بذاته وإجارة بلاغ وجعانه فالأولى والثانية بيجرى معلومة وهي على قسمين ضمان مضمون بذمة الأجير وضمان معين بذاته والبلاغ هو أن يدفع إليه مالا ليحج به فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل الشيء رده بمعنى أن يقول له قد هذا المال حج عني قد هذه المائة ألف حج عني او حج حجة وكل ما تتكلفه من نفقات في هذه الحجة انفق منه من هذه النفقة ان زاد الشيء ردع ردعه علي وان احتجت الى شيء او دفعت شيئا من جيبك اوطيه لك هذه ايجارة البلاء فانا انسان هذا يحج ويعود اليه بانه انفق كذا او تبقى كذا او احتاج كذا وفي شكل اخر من هذه الاشكال ان يقول له حج عني وكل ما أنفقت يعطيه لك يعني لا يعطيه دراما واحدا ولكن يقوله حج عني من نفقتك أو من مالك الخاص بعد أن تحج عني من مالك نأتي لنتحاسب فتقول أنفقت كذا أو بقي لي كذا أو زاد علي كذا لكن الجعال أنه لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا يعني يقول من يحج عني يح... أجعلك تحج عني ان حدست لك كذا وان لم تحج فلا واجارة البلاغ نوعان بلاغ جعل بان يجاعه على اتناب الحج وبلاغ ثمن ان يعطيه ما ينفقه بدءا وانتهاء بالعرض يعني على بلاغ مالي او بلاغ عاملي اي على بلاغ في مال او بلاغ في عمل والاجارة عن الحج صحيحة لانها محل اجتهاد يعني الحج بالبلاغ اما ان يعطيه ما ينفقه في البدء والعود اه او انه يجعله على انه يتم الحج يعني لابد من الاسمام في اجارة البلاغ في شكل او بالثمن في شكل اخر افضل هذه الانواع المصنف رحمته الله تعالى عليه يشير الى ان اجارة الضمان افضل ومقدمة على اجارة البلاغ وقالوا ان الافضلية هنا ببعنها انه يعني الضمان هنا احوط المستأجر لوجوب المحاسبة للاجهير فيما اذا لم يتم الحج بسبب الصد ونحوط وليس المراد أفضلية كثرة الشواب يعني أن هي أفضل ليس من حيث الشواب ولكن أفضل من باب الاحتياط لفاحب المال أنه لا يزيد المال أو لا تزيد النفق عليه كثيرا ويتعلق بإجارة الضمان الأحكام التالية واحد الحجة المضمونة الضمان فيها كضمان في غير الحج يثبت فيها للأجيل الأجر في مسألة الحج ما يثبت للأجير في مسألة الإجارة يعني يتعامل معاملة الإجارة العادية اثنين الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق الموصي لو أن الميت أوصى بأن يحج عنه ولم يبين هل ذلك على الضمان أو على البلاغ يبقى يتعين أن احنا نحج عنه بالإجارة المضمونة يعني إنسان قال قبل ما يموت هذا المال حج به عنه أو حج عني من مالي من ثلثي مثلا الوارث أو الوصي هنا عليه أن يؤجر شخص يحج عنه حج الضمان وليس حج البلاء لأن هنا حج الضمان قلنا إن هي أحوط والأحوط أن نحن نتعامل به مع الميت بهذا الشكل يعني نتعامل مع الميت بهذا الشكل ثلاثة من الأحكام المتعلقة أيضا بهذه هذه الإجارة إن الميت لو أوصى شخصا معين شخصا أن يؤجر عنه من يحج عنه وما ينشي الميقات يعني ما قالش على الميقات فعلى الأجيل أن يحرم من ميقات بلد الميت يعني المكان المدفون فيه وليس له أن يحرم من ميقات بلده أو بلد آخر قالوا لإن الحج هذه وقعت نيابة عن الميت وبالتالي يلتزم فيها بالوضع الذي كان الميت لو كان حيا فعله. يعني هو الإنسان مثلا الميت هذا من مصر والإنسان قبل أن يتكلف أن يحج عنه شخص هذا الشخص يلزم أن يحج أو أن يحرم من ميقات أهل مصر أو المدينة أو العراق أو نحو لكن لو أن الميت أطلق وقال حج عني من أي مكان ينشئتم ففي هذه الحالة يحرم من أي ميقات لو أن الإنسان استؤجد على الحج ومدفع الطريق قبل ما يستوفي الإجارة إلا عليه فإن له من أجرته بقدر ما مضى من عمله يعني نحسب لهم مدة اللي قضاها أو المسافة اللي سارها بقدر المسافة بقدر الجهد بقدر أماكن الخوف والمشقة ثم ننظر غيره ونحسب ذلك متى لو إن ورثة الميت, الميت اللي هو الأجير ألو أن هما يكملوا هو الأصوب أن هما يكملوا بدل مورثة والحساب هنا لا يجري بالمسافة فقط لكن يجري بقضية المشقة وأماكن الخوف كما قلنا وأماكن الأمن لأنه قد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء لصعوبته وعكسه يعني إنسان مبين بين بيت الحرام مئة ألف كيلو متر مثلا هذا الألف فيه مثلا مئتي كيلو كلها مشقة وكلها خوف كلها أبرار هذه نقول إن هي ربع المسافة؟ لا نقول ليست ربع المسافة أو خمس المسافة ولكن نضع في حسباننا المشقة والأضرار اللي ممكن تترتب على السفر في هذه الأماكن والمصنف أشار بقوله ولو مكة إلى مسألة استحقاق الأجير للعساب السابق حتى لو وصل إلى مكة ولم يشرف في المناسك أو شرف في بعضها المصنف هنا يا الطلاب يرد على ابن حبيب اللي قال إن الأجير لو وصل مكة ومات فيها يأخذ الأجر كاملا المصنف قال لا لا يأخذ الأجر كاملا بل يأخذ الأجر بقدر ما وثى أو بقدر ما أتى أو بقدر ما سافر لأن الأجر هنا تحسب بالتعب والتعب ضابطه يختلف من مكانا لآخر خمسة لو ذهب الأجر للحج وصد عن سبيل الحج بمرض أو عدو. سواء قبل دخول مكة أو بعدها، فله بقدر ما قطع من المسافة أن يأخذ أجره ويتحلل من إحرامه. يعني له الأجرة بقدر مسافته ويتحلل. وينبني على ما سبق مسألة هامة: هل يبقى الأجر على إجارته لإثناء الحد في العام القابل أو لا يبقى؟ الشروح أو بعض الشروح ذكروا أنه للأجر أن يبقى لقابل لي ليحد حجة كاملة ويأخذ الأجر الكامل. إذا شاء ذلك فإن رفضه أو كانت عليه مشقة في البقاء إلى قابل فليس له البقاء ولو أن يأخذ بقدر ما مضى من أجر وأن صرف إن لم تكن عليه مشقة فإن عليه البقاء ليؤدي الحج ونسأل فيها شيء تفصيلي شيء واشع من التفصيل لا محل لبسته في هذا المكان لو مات الأجير في الطريق كما قلنا سابقا أو صد عن وصول لمكة وقلنا إن لهم أغرب حسب المثار فإنه ينبغي على وصي الميت أو ورصات الميت أن يستأجر من يحج عن ميتهم من الموضع اللي وصل له الأجير ولا يلزهم أن يستأجر من يحج عن ميت من أول مسافة هذه الصورة قد تطع أن الإنسان يشافر مثلا 300 كيلو متر ثم يموت ووقع على الحرم 200 كيلو متر يمكن لهم أن يتصلوا أو يكلفوا شخصا في المكان اللي مات فيه هذا الأجير يقول له أكمل المئتي المائتي كيلو الباقيه وحج عن أبينا وأكمل المناسك اللي صاحبنا هذا وصل إليها ثم لك من الأجر كذا وكذا وأيضاً لا يجوز لولي الميت اللي يؤجر شخص عن حق عن ميته لا أن يشترط عليه أنه متى تمتع من العمر إلى الحج فإن عليه الهدي فالهدي تمتع فالهدي يقع على المستأجر لولي الميت وليس على الأجير قالوا لي إن هذه هنا مجهول الصفة والجنس والأجل فهو كبيع مجهول ضم إلى إيجار يعني الإنسان استأجر واحد لي حد جعل ليس من حقه أن يشترط على هذا الأجير إن عليه هذه اللي هو حد حد تمتو لأن هو هنا عبارة عن إيه عبارة عن إنه أضاف بيع مجهول إلى الإيجار والملكية كما شعر في باب أبواب المعاملات. عندهم عقود معينة لا يصح اجتماعها او ضمها مع بعضها من بينها البيع والاجار ايضا يصح عقد الاجار على الحج اذا لم يعين المؤجر للاجير العام يعني صح انه يقول حج عني ولم يحدد العام هذا اول العام القادم اول العام الذي بعده ثم اذا لم يعينه له فيتعين العام الاول يعني اذا لم يعين ينبغي ان يؤخذ بالعام الاول فلو قالوا حج عني أو عن فلان يتعين عليه أن يحج عنه في أول عام يمكنه الحج فيه فإن لم يحج في أول سنة يلزمه فيما بعدها وهذه المسائل في هذا العصر أبناء الطلاب متعذرة لأن الحج هنا في هذه الأيام تحكمه ضوابط صارمة من حيث الزهاد والعودة تسعة من المسائل المتعلقة أيضا بالإجارة أجيل الضمان أو البلاغ يحج على ما من حال الموصي لو فهم منه أن الحج بالركوب المقتل أو ركوب الجمل أو ركوب البغلة أو حج على ما سين منه على عادة النفسي مثل هذا الشيء ولو أن الأجيل أخذ المال المخصص للركوب ووفى به دينه وقال أحج ماشيا توثيرا وأقضي بالفرق بينهما فقد جنى حينئذ على المال ويستحق إثما ويلزمه المشي حينئذ لماذا أوقعنا الأجل في الإثم هنا؟ قالوا لأن الموصي إنما أوصى أن يحج عنه بالركوب على الخير والبغال أو الإبل حيث النفق على ذلك ستكون أكبر وبالتالي يكون الأجل أكثر أحيانا يقع في هذا الخطأ كثير من من يستأجرون للحج يقول له خذ هذه العشرة ألاف وحج عن والدي بالطائرة فيقول نعم ويذهب فيحج بالباخرة أو يحج بالمواصلات البرية العادية هذه مخالفة تستوجب الاسم هي نوع من الخيانة لان الاجير لما استعجر بهذا المبلغ الكبير للحج مثلا بالطائرة او للحج على فلس او نحو ذلك يريد بذلك عظم الاجر فلو ان ال... اللي هو الشخص اللي هو صاحب ولي الميت يعني. فالاجير لما يصنع ذلك هو ينتقص من اجل الميت توفير لنفسه يعني توفرنا نفس الى جيله وبالتالي هذه الجناية منه تستوجب المساعدة بعد ذلك تكلم المصنف عن نشارة البلاغ وقد سبق لنا تعريف البلاغ انما المصنف هنا تكلم عنه مرة اخرى يعني سبق لنا تعريفه من الشرح المصنف هنا يعرفه بقوله والبلاغ اعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ثم يكمل بقية الاحكام فيقول أحكم أخرى تتعلق بالحج وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالصرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجله إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزاء إن قدم على عان الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقصتها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقات شرطة وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين؟ أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجده كأولان. البلاع إن المستأجر يعطي قدرا من المال للأجير ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا. وحين يعود يرد ما تفضل من النفقة ويرد ما اشتراه من ثياب ونحوها من أجرا. وتكون تلك النفقة بالغرف فلا يتوسع كثيرا ولا يقتض قليلا. بل يأخذ بين ذلك قوامه من الأحكام المتعلقة بإجارة البلاء هذه الأحكام الخمسة أو الستة على النحو الهدي واحد إن لم يكفي الأجير ما أقضاه من المستأجر يرجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه ويرجع إليه كذلك في الهدي والفدية التي لم يتعمد إتيان سببها بما وقعت من شهوان أو اضطرار لكن لو تعمد لا يحق له أن يعود بثمن الفدية أو ثمن الهدي. لو إن الأجير أنفق في الحج على خلاف العرف، فإن عليه أن ينفق أن يعود عليه بما زاد عن الغرف والمراد هنا بالسرف في كلام المصنف الأشرلي المال يليق بحاله لا مال يليق بحال الموصي يعني إحنا سللنا لي مال لينفق منه على نفسه بالمعروف فتبعث الحد في الإنفاق وأسرف سنأخذ منه ما جاوز الوسط من الانفاق. إذا فارغت النفقة من أجيل البلاغ بعد أشروعه في منسك الحج يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج ويرجع بما أنفقه من عنده على المستقبل لا على الموصي وذلك لأنه مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن ينصي بالبلاغ ففي بقية الثلث لو إني الأجيل أحرم أجل البلاق أحرم وأصابه مرض أو صد عن البيت أو فاته الحج بسبب خطأ عابد أو نحو ذلك فيلزموا الاستمرار أيضا في الحج وهذا إذا كان العام غير معين في الأمور الثلاثة لفاته وإلا يعني إن كان العام وإلا إن كان عام معين فده فاشق الإجارة في الأمور الثلاثة وتسقط الأغرة عن المستأجر وستفيد من كلام المصنف أنه لو مرض قبل الإحرام حتى فاته الحج فيرجع وله النفقة في إقامته مريضا ورجوع إلى بلدي لا في ذهابه لمك. لو ضاعت نفقة من الأجير هذا حكم خامس. لو ضاعت نفقة من الأجير قبل الإحرام، فإنه يرجع ويطرق عنه الحج. يعني يؤمر بأن يرجع من الموضع الذي ضاعت فيه النفقة، وهذا إن عرف بضياعها. فإن استمر فلا نفقت له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه. وعلى مستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه فيه، وهذا إذا لم يكن بينهما شر. فإن كان الميت أوصى بإجارة البلاغ، فإن كان الميت أوصى بالبلاغ، فيستمر الأجير وتكون له النفقة في بقية الثلث لكن لو ضاعت النفقة بعد من الأجير بعد الإحرام أو ضاعت قبل الإحرام ولم يعلم بها إلا بعد أن أحرى الحج، فالنفقة حينئذ تكون على من تكون على المستأجر. الشروط لإجارة البلاغ ما مدى تأثيرها أو تعلقها بالأحكام؟ من شرط عليه أن يحج في عام من الأعوام بأجره أو بلاغ فقدم الحج عن ذلك العام المشرط عليه يعني حج قبل وجعان فهذه الحجة تجزي عن المستأجر من باب تقديم الدين قبل حلول أجله حيث يجبر رب الدين خنائذ على قبض. يعني الإنسان أجر إجارة بلاغ أو إجارة غير بلاغ وقال له حج عني بعد سنتين فحج في هذا العام يعني قدم الحج عن العامل الميت حد الاهل الميت حددوه له حددوه لا في هذه الحالة نقول له انك خالفت الشرط لا لم يخالف الشرط ولكن يجئ الحج ويقع لأن هذا من باب تقديم الدين قبل اجله لو إن انشان عليه دين لشخص يحل بعد شهر فجاء بعد شهر ثاني وقال له خذ مالك ليس من حق ان يرفض يرفض بل يجبر على قبضه امر اخر يتعلق بالشروط لو ان الاجير عن الحج ترك زيارة المدينة المنورة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام او ترك الحمرة وقد اشترف عليه بعد الحج ان يفعلهما او عادية الناس حرف ويحجوا ويزوروا المدينة يحجوا ويزوروا المدينة المنورة جاء الاجير خالف وترك زيارة القبر النبي عليه الصلاة والسلام على قبره وترك العمرة فالمستأجر يرجع على الأجير بقصة من الأجرة ذالغاً ما بلغت ويفنع به المستأجر من يعني لو افترضنا أن العمرة هتكلفه مئة وزيارة البيت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ستكلفه مئة وهو يحج مثلاً بألف ويخصن منه المئتين ويأخذ الثمانمائة فقط لو اشترط الوصي أو الوارث على الأجير الحج مفردا. فخالف وحج قارنا أو متمتع فالحج يجزي عن الميت في الحالتين ولكن لو كان مشترط للإفراد على الأجير هو الميت فخالف الأجير وقرن تمتع فذلك لا يجزي عن الميت يعني هنا الشرط وقع ممن وقع من الميت ولا وقع من ورثة الميت أو أهل الميت إن وقع من الميت والأجر خلفه الحج لا يجزي لكن إن وقع من أبناء الميت أو من ورثة الميت والأجير خلفه، فإنه يجزي في هذه الحالة. واجل الفرق في الحالتين أنه إنما جاء التمتع والقران على الإفراد حيث لم يشترطه الميت لاجتماعه على الإفراد ولم يجوز حيث اشترطه الميت لأنه إنما يشترطه لتعلق غرضه به، ففعل غيره كفعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد. 4 لو اشترط المستأجر على الاجير الحج متمتعا فخالف الشرط وحج قارنا او اشترط الحج قارنا فخالف وحج متمتعا فانه لا يجزئ لماذا لانه اتى بغير المعقود عليه وكذا لو اشترط عليه ان يحج متمتعا او قارنا فخالف الاجير وحج مفرد فانه لا يجزئ لانه اتي بغير المعقود عليه الصوره هذه يعني عكس الصوره الاولى اللي وردت في اشتراط الحج مفردا يعني هو هنا بقى هذه الصورة تعتبر عكسه لو اشترط عليه ميقات معين فخالف هذا الشرط واحرم من ميقات اخر او تجاوز الميقات المشترط ثم اخرم بعده ففعله لا يجزئ لماذا؟ قالوا لانه نائب اشترط عليه شرطا فلم يأتي به لكن احرامه قبله يجزئ لانه يمر عليه أو بعد الإحرام لو قلنا بعدم الإجزاء في المسائل السابقة الخمسة أو الشير لها سابقا فالإجارة تنفسخ بشرط أن يكون العام معينا لكن لو لم يكن معينا فلا تنفسخ ومنفساخ الإجارة يعود الأجير على المستأجر بما دفعه إليه كاملا في مسائل أخرى المصنف ذكرها تتعلق بالفساخ الإجارة او التردد فيها بين الفسخ وعلمه منها على سبيل المثال لو عدم الحد بان فاته او فاته الاحرام لمرض او صد او اتى به على وجه لا يجزئه وكان عام معينا فنجرف الفشخ منها كذلك لو ان الاجير اذا احرم عن الميت ثم صرف الاحرام لنفسه فلا يجزئ عن الميت ولا عن الاجير وتنفشخ الاجارة وترد الاجر يعني ذهب ليحج عن فلان فبعدما احرم صرف الاحرام لنفسه تنفسخ الإجارة أيضا من كذلك لو كانت الإجارة على غير عام معين وحج هو وخالف ما أمر به من إفراد أو تمتع إلى قران، فالإجارة تنفسخ من كذلك لو خالف ما عليه إلى التمتع وكان العام غير معين فالإجارة لا تنفسخ ويعيد الحج في عام آخر أي أنه إذا خالف إلى التمتع ولم يخالف إلى القرآن فهل يفسخ أن يلزم بالإعادة الراجع في المذهب أنه يمكث ويؤمر بالإعادة ومنها أنه وقع تأويلان في تأويلان في الانفشاخ وعدم فيما لو اعتمر عن نفسه في العام المعين يعني ذهب ليحج في عام معين عن فلان وبعد الحجة أدى عمرتا عن نفسه الأجير اعتمر لنفسه في تأويلين في المذهب في انفشاخ الإجارة وعدم انفشاخ وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونتكلم إن شاء الله عز وجل في الدرس التالي عن أحكام النيابة في الحج وما يتعلق بالإجارة فيه أيضا لأن مازال الحديث موصول في الإجارة لأن الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه توسع في الكلام عن مسائل الإجارة في الحج وفق الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته